لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشض الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالنواصب عشرة أدوات نصب دا أداة من هيئة دا أداة من هي وهي هلن ولن واذا وكي ولا كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو ده ادات ادوات النصب هنا واكما انا اشن مضارع كتق أو ما بس من نصب فعل مضارع الجنا أداتي ثريش من هي اسم كذي اسم نصبك؟ بقول منا إن الله عزيز الله لفظ جلالية منصوبة اسم إني منصوبة بلام كاتي أدوات النصب يعني أو أدوات فعل وكان كوابو أدواتي نصب ناش نصر ماضي وأدواتي نصب ناش نصر فعلي أمر كوابو أدواتي نصب خاص بفعلي مضارع وهي أنولا وإذن وكي أما رقم يكدو سيو شوار أمان أصلا أمان أصلا للاي بصرا مدرسي بصرا أدواتي نصب شن شوار حر أم شوارا حر أم أن ولن وإذن وكي. <تصفيق> باشا لا كي لقال مال الجحود لقال حتى لقال الجواب بالفاء والواو وأو أمانة أم ششيتير. ه ما نأصلني للي بصرع هموي كإذا ما نا خوي نص بفعل مضارعي نكدوا بلق أنيجي هاتيا أنيك أني مضمرة أنيك مضمرة مضمر بمعنى المحذوف حذف كداه في الظاهر إذا الجوازن بين وجوبا به بي أنيك مضمرة هي لبدا إشي نصب بكدوا بون اقربين ما كان الله وما كان الله لي يضيع يضيع ما كان الله لي يضيع ايمانكم ين لم يكن الله ليغفر لي يغفر فعله مضارع يغفر أبيني منصوبة علامة على نصب الفتحه لا يمدرس كوفا لاما كان اخوي دولي هي لا ما كان اخوي ناصبه دونك اولا ما لا ميكه لا مي جحودي في اوت لا مين نفي جحود يعني النفي وهروها ما كان الله ليضيع ايمانكم ما كان الله ليضيع ايمانكم ليضيع سلك يضيع فعل يك مضارع منصوب علامه نصبه الفتحه لا ما كذا دولي لاي بسراء لاي مدرسي بسراء على النواسطة لها شوارع أن لن إذن كي أما أنه نصبك مباشر خوان بنفسها أما شوارع بنفسها خوان نصبك بلام هاتشي كيتر بيني فعل مضارع منصوبة جايتر أقر حتى بي أقر واو بي أقر فاق بي أقر لان بي أقر أو بي أو شاشيتر لبيده أني إيش مضمرة هيا يان جوازنا يان وجبنا إيش كده؟ استشف سأل وأعرؤن عالمي استشف سأل وأعرؤات كنا ما باقي شيء بمعنى التعليل يعني لام كي, كي يعني لام بمعنى كي يعني لام التعليل. ولامو الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو يعني اقر فاء وواو كوتنا جواب اقر فاء وواو كوتنا جواب او كاتا انيكم المراه انتيا هيام نصبكه واوي شهر بشره بون هسه غنموني بين نوى يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله فعل فاعله فعل مضارع يريدو لبروهي ناصب جازم شو سري الله فاعل يريد الله أن أن يخفف أن شو تسر فعل مضارع أقل أن شو تسر فعل مضارع أبينيس نصبي كدوة أو كاتا علي فعل مضارع منصوب وعلى من نصبي الفتحة أداتك هي أنا بوي أن لكاتشو استرفعلي مضارع بي اوتري حرف نصب حرف نصب ومصدر واستقبال هكذا تنلمنا حرف نصب بوشي بيوتي حرف نصب لبر نصبك بوشي بيوتي مصدر حرفي مصدر لبر او او انا لقال فعلكي اذا لقال فعلكي لشوين مصدريك دا نشتهون إيش المصدلي كم بوبي مستقبل لبر الزماني فعلك أكانت مستقبل لحال مستقبل يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله عنكم. يريد الله التخفيف عنكم رين يريد الله التخفيف يريد الله تخفيفا بسبب من من اجل بي بلا بيت تو سلامه بيت ين من سلامتين بو بيت جالب شوق سلامتي سلامه سلامت بيت يريد الله التخفيف مصدره يريد الله أن يخففها هل هو اوه يريد الله يريد فعل الله فاعل ان حرف نصب يخفف فعلك مضارع منصوب دعوة ودان دان إعراب ماكد لبروا أن حرف مصدر ألين أن وما دخلت عليه يعني أويك شو التسريع فعلك مضارعك في تأويل مصدر يعني في تفسير في تقدير قال عليه في تأويل مصدر يعني في تفسير في تقدير مصدر تقديره التخفيف لروي صرفه خف فيخفف يخفف تخفيفا يعني وجوه يا خوي تعالى بفرمات يريد الله التخفيف أقربه التخفيف أيه شيء مفعول به ويساء أقرب إعراب يريد الله ما فعل فعله أن يخفف أن الله حرف نصب ومصدر واستخبار دعي يخففش اعرابك فعله فعلك كشيك الله الله ما فعل يا هيا انجا ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر تقديره التخفيف مفعول به مفعول به وش يريد يريد الله التخفيف بوي ان أو أني أجد تسرفع لمضارع أداتي نصبا بيوتر نصب ومصدر استقبال واضحة وأصلج للنواصب لهمو نواصب أصل أنا بو أصل أنا لا أصريقان كان أن خيبة تنهادية وكو يسنمونم هنا يريد الله أن يخفف ولا قل شرشكي تريشا شهر أن إشاكات لقل حتايا لقل لامي تعليلا لقل لامي جحودا لقل فاا لقل واو لقل اوى هر أن إشاكات وان إجناكا أو شرشا أن إشاك بوكا بوية أن أصلا بوية يكم جاوتي وهي أن ولن وإذن وكي لنش حرف نصبه حرفه فعل نية اسم نية لن حرف, حرف نص حرف نصب ونفي واستقبال ها زي كه هم حرف نصب, نصب ونفي معناه النفي معناه النفي واستقبال لن تشول سر فعل زمني فعل مضارع دوشدني حال مستقبلني حالك لا عليك لابا أي كاته كات مستقبل زماني فعلك كاته مستقبل لن ولن يخلف الله وعده لن يخلف لن إعرابك حرف نصب ونفي واستقبال يخلف فعل مضارع منصوب على منصب الفتح حرف أما أن أملاً هيد كشيء تاني زورسي أسانا. دينصر إذن إذن نحو قولك إذن أكرمك إذن أكرمك لمن قال أريد أن أزورك يكى قاله أزورك يكى قاله أزورك سرد لي عنده تقول ليش تقولي قصناكي ها from one's people yet on its right, your dreams will Questo in the land itself, it will Espano, Yes, and now, it can't be seen before where it has been Therefore, the كاهي رزل دياگرام كوابو اذا لخي دادي لا جواب دادي لا جزاء دادي انتو ناتاني اوكو بلي لن يذهب زيد خذ جمليك لاول وابتدائيا في كي. لن نتواني وبل لن يذهب زيد زيد نارو بس اذا ناتواني ببي او يشتاق لفيشي ب على اخوتو بلي اذا اكرمك شتهگ روشن تو، کاتهگ اذن با کاهده، اگر کسی قصه که دلگلاب کار توبو اوی ولامی بیتو جزایی بدهی تو، الله اذن، باید اذن، جا اگر اذن آوا رسم کرده، حمزهک، ذالک، الیفک، اکو هند جال قرآن آواهاتو، الیفک، تنوینک، فتح حال سری، یعن اگر اذن آواش رسم کرده بنون، قیدی نیست. بود با الیف رسم کرده. والله أعلم لصحابك ديانا بو أوي أغل سر إذن بوستي أغل إذن ورسمك لها بنون رسمك لها أغل بوستي في الوقف نونك أبوتي إذا أغل وقف كي لسر إذن بوستي لقرآن شو نوستي ألفك منوان ببتنمين فتح وكو سميعا بصيرا أغل سري بوستي أريشي سميعا لسر إذن إج أقر... اجر بانون إج رسم بك ليلى القرآن لسر إيبوسته بو امتحان طلبيك امتحان غير ما ما سيئ امتحان لسر إذن بوسته كنونيكي نونيكي ساكنه لكاتي علي عليكي إذا بو نوني توكيدي خفيفة أقر لسر بوستي بو المنا نون واعبدان نوني توكيدي لسره بتأكيد خاب فلسطين، أجلس لي وسريع وعبدة، لبر أويه، هنديك جار إذا بتي رسم كلا وبا ألفي كي منون، أيناه حرف أو ألف منونا حرف نونكير، فرقينية همان أي شكل، عمل لك هذا كأجد إذا أيش كذبة، أجد إذا أيش كذبة، هندي جار إذا هندي له شرط كان يناء أيش ناقص، كابو إذا أيش حرف نصب. حرف نصب وحرف جواب وجزاء وحرف استقبالش حرف نصب لبر نصبكي حرف جواب وجزاء لبرويل جواب وجزاء بكارديت وزمن فعل مضارع كش بوق هذا شيء بوق هذا مستقبل وابو ابي شرط يكهب الاشياء لا اذنه يا كم شرط لا اذنه اشوياء ناخذ بنوسي ان يكون في صدر جمله الجواب أن يكون الفعل بعدها مستقبلا أو فعليك لدواء ديت زمان فعلك مستقبل سي أن لا يفصل بينهما فاصل غير الخسامي او لا النافية او النداء سي شرطه اذا اشكت يا كم ابيه بقيته بصدري جملي جوابه بوان امنا اقر كاسي علي ازورك توه يك دوكله بلي توش شتي ري أن يكون يعني يقع في صدر جملة الجواب هما يك دوام زمني فعلك أبي, أبي مستقبل بي والمكان سألاه أحبك تو علي إذا تصدق نادي تصدق شن ك زمن فعلك كير أو علي أحب أحبك تو علي إذا تصدقها ما بس داوية لمستقبل راسك إيه كم تخرج لك يعني راسك إيه استحال لقال ما أقتنبنا أحبك علي أحبك زماني حبك إيه أستايع علي فعلي مضارع أحبك. زماني حبك إيه أستايع تو علي إذا لي تصدقه إجناك زماني فعلك مستقبلني إذن تصدق. لن زماني فعلك اجر مستقبل نبو اذا إجناك كابو فعلا مضارعك منصبني وكوايا ناصب نشو بيتسري هل ألي تصدقو فعلا مضارع مرفوع اذا تصدقو اذا داني إجناك جابو جزائش إيشكاك يعني جابو جزائش يعني أمينت بلان نصبك نصبك ونزل مني فعل لكش بو مضا... مستقبل الشيء مضى بلكو زمني فعلك حالا اما شرطي دوم باذن شرطي الصيام ابي هيك تتقن كي نفعل اذا فعل مضارعك بون من اذا والله اما قايلني اذا لا تخسره قايدني لا ينافيها خصم. بون مكسي قال لا أزورك. إذا يا زيد أكرمك قيديني. نداء ايش قيديني؟ قيدي نداء. قيدي لا ينافيها. قيدي خصم. الله يهنديك لعلماء ديك ش شتر زيادة داكن هنديك لعلماء إيش كم كان؟ قيدي أمس أنا بعقولين لم درسا. قيدي أمس أنا هاد شيء كي تر كوت النيوان إذا لقفل فعل مضارعة أبي فعل مضارعكا بكيت هو مرفوع وقوايا ناصب نجبل السري كابو إذن بچان شرطي شيكد سيشر أن يقع في صدر جملة الجواب أن يكون زمن الفعل المضارع مستقبلا أقرحال بو إيشناكا وأن لا يفصل بين ال... بين لن وبين الفعل فاصل فاصل يقنك بي إلا انا ادعي لن ادعي لن ادعي لن حق, حق لن بشء وفعلك إذا نيوان إذا فعلك دانة وهي شجناك أو تبيش إذا و في صدر جملة الجار بمسير شرطة إذا إيشك أما أجر شتي كثير نيوان إذا فعلك و أو أو إذا إشناك أما السي أدات لا بين سركي فرددناه الى امه كي تقر تقر فرددناه الى امه كي تقر عينها دايشي فرح خوش هو بس في تقر قرة العين يعني بيلبيليشاو كي تقر عينها تماشى كي شو تسل تقر كفعلك مضارعة بوتة بوتة منصوب كي تقر ويتقر بلام كي شو تسال تقرى. أما كي أما كي كي بو تعليلة اقر كي خوي شو سرفع ليك ظاهر بو كيك او ناق كي لامي كي يعني لام بمعنى كي وشترة اما كي شو سرفع لي مضارع او ايش اكاد كابو كيش كيش حرفي نصب ومصدر واستقبال والله علي جئت لكي أقرأ قلنا شو سري جئت لكي أقرأ أقرأ لام حرف جر كي كي حرف نصب ومصدر واستقبال أقرأ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أقرأ باش جئت فعل فاعل لام حرف جر جرة لام حرف جر شو تسر كي حرف شو تسر حرف حرف شو تسر حرف لأصل دوانيه وتمان كي كي حرف نصب ومصدر يعني حروق ويا بلي جئت للقراءة كي بك تأويل المصدر عليك كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره القراءة جئت للقراءة جئت لكي أقرأ جئت للقراءة فرق فرقيني كي يفعلك وكتشون يريد الله أن يخفف حركوا يريد الله التخفيف جئت للقراءة جئت لأن جئت لكي أقرأ يكي معناه بويك كيش حرفي نصبة ومصدر واستقبال هلوك بلى بلام يا جار لا مكان سبون ما جئت كي أقرأ شون إعرابك جئت كي أقرأ جئت فعل فاعل جاء قد جئت فعل ماضي مبني على السكون جئ بويك لاتصاله بتاء الفاعل تاء كفاعل جئت كي أقرأ كي ألي كي حرف نصب ومصدر واستقبال أقرأ فعل مضارع منصوب وعلم نصب الفتحة باشا والفاعل ضمير مستة تقديره أنا كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره القراءة اسم مجرور قراءه للام محذوف يعني اخوي اصلا جونا جئت للقراءة كوابو كي لجملة هات بو النصب بو حرفي نصب شو فعل مضارع دواي او اعرابي اكي إلا لاميك لبيش كي يكوا اقر بو خباشا وكو جئت لكي اقر لام نبو لا ميك هالهية لا هية في التقدير أو آياتي ما هو، فرددناه إلى أمه كي يعني لكي لكي تقرع عينها بوشي قران مانو ولاي، دايكي بوي دايشي بيد الخوش بيته يعني همو كيك همو كي لاميكي لبيش هوا هية اجل لفظ ذهب لكي لا تاسوا لكي لا تاسوا بشر هو نبو لامك يا خويا اجل لام يشنبوا حد تقديري لام كرهيا بو كي او اول شيء كاشيت السري دو اي او كي التاويل مصدرك اسمي مجرور بو لامك لامك بشر باش لامك نبو أو في التقدير لامك حرف جرهاي أو مصدرية مجزورة أم شوار أداته أصلي أدوات نصب أويك فعل مضارع بون منصوبة كات أمنا أنولا إذا نوكي أوانيث لا يأهل بصرا إلا أنيك وايك زوا أجرن بو أداتي يك أنيك شو التسر أو كلمات بون منام وأنزلنا اليك الذكرى لتبين للناس لتبين سلام ادوات النص بشويه نيه ظاهر الناس بيه الماده نصب من شان أن ان لن اذا كي لتبين لشو ده ام شو راهينيه بالام لبروي ام لما بمعنى كي هر لا يك لم هد لم تعليل بو او اني شي مزمراها يا انيكهيا يعني لو يد شره وتوا اي شكات اي شكات اتواني عندك جار بخي لا لان لا لأن لا لان لا, لأن لا, لأن لا هتواني هن ديجار لامي تعليل أناكاشي درخ كابو أو أنا مضمري أو أنا مضمري كلنا أو أدواتانانا هيا أم أدواتانا شاشدانا ليكشوين جوازانا كويا لام التعليل رام لو بينجكي تدا ناكري أناك در كوي إسا أقرأموكو قرآن نبي هدوكو نمونيك بو وعلى باب من نمونيك قرآن أدرسك لتبين للناس باش لتبين للناس تبين فعليك مضارعة منصوبة باشي منصوبة أداتي نصبقيتش بأن مضمرة جوازا أتواني بلي أدرسك لأن تبين للناس أنا كدرخي للاهم تعليلا أنك أكدب شارثة لكن لو كانت ادارتك لام الجحود لا حتى لا لاو ناكري واو لا او ناكري انك لابيهشن دركبه يعني لام بمعنى كي لام التعليل لا لا لا لا لا بس معناه نعيش بمعنى الك المتقدم لانه يجب ان يكون لانه يجب ان يكون لانه يجب ان يكون لانه يجب ان يكون لانه يجب ان يكون لانه ان يكون لانه يجب ان يكون لانه يجب ان يكون ان يكون لانه ان جواز ووجوبن لكن جوازنا بس للام تعليل اما اوقين جاكيتر ان يكون مضمره اي شكات جواز نية ووجوبن ششم لام الجحود بوش يبتلى لام الجحود جمله كمان فيه جمله يعني لام الجحود لها جملة كابو او جمله من فيه نفيه وعلى مش لام الجحود شلون لام الجحود بناسي توا دائما او جمله نفي يا ما كانوا لم يكون بيش ورشتون يعني بيشوا بغرس هذه ما كانوا لم يكون يتاي هر لامك التما شيك شو تصير فعلي مضارع فعل المضارع كمنصوبه تما شيك ما كانوا لم يكون بو أو لام نفي لام الجحود لام النفي اسب ومن النوني وآتي قرآن وما كان الله ليضيع إيمانك يسأ إضاعي إيمان مثبتة خت على إيمانك النجك كان بفي رؤادات يعني بفي رينادات بفي رينادات إضاعي ناكا من الجملة منفي المعنى منفي تماشي شيء ليضيع كثيرك ما كان لبيش لم يكن الله ليغفر ليغفر خيت على لين خوش نابت لم أيت ده علي خيت على لين خوش نابل لم يكن الله ليغفر ما لم يكن رجتوه وفعل مضارعة كش لامك في وجه استشي استانيكي مضمرة هي وجوبا ناك بلين لم يكن الله لين يغفرة للنحو داشتوه ناتوه. لعرب للعرب داشتوه ناتوه. أني مضمرا لا لم يكن بما كان لام الجحود بيد دار كيف تدروا ودائما همشتش يا شارع ويأني رم ناصبك حرفي ناصبك أن كابو لام الجحود بمعنى لام النفي وضابطه كما ضابطك أن يتقدم عليه ما كان أو لم يكن لم يكن ما كان الرشد او كيوت جحود والسابع حتى ادوات اداه حوتم حتى نمنا كاما يا بله يستعورونا كامو بوان من هنا مونيك بيناولا القرآن واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله ام حتى يحكم الله أم حتى يكي غايه يعني صبر بقدا هتاوكو حتى وكو يعني جابوا بمده غايه حتى بدون معانادات حتى ليرد على فعل مضارع ولكن بمعنى غايه يا بمعنى التعليل أو, تيا أو, او حتى يا أني بقول منا عليه المسلمين يعني مسلمان حتى تدخل الجنة مسلمان ب تاوكوا بتشتبهش حتى يلقى حتى يلقى صبر بقدر هتاخو مسافة بلان مسلمان بابا حتى وكبشت بههرشت ام حتى يشي تعليله يعني سببه تعليل يعني سبب سببي يتون بههرشت مسلمان بونا أسلم حتى تدخل الجنة ناق أسلم ورده ورده ورده ورده اشتبهرشت ورد اشتبانية بويا اقر حتى كوصر فعلي مضارع كلو واشربو حتى تا يتبين منصوبة يعني إلى أن يتبين بيع بمعنى إيش يا غاية لل للشودة مغربي بو خواردٌ وخواردٌ دروسه بخوب خوره تا فجر تَوْكُ فجر دروسه أو غاية بو مسافة كابو أقرب بو غاية يعني بو هاد ينبو تعليل هات يعني السبب أسلم حتى تدخل الجنة أو معناه التعليل السبب بوشيوا كابو لهرشونك حتى إلايك دانا معناه كاريك بو او أو أو حتى هي معناه شي غايه حتى يتبين الى ان يتبين لجاي حتى الى دانا اقر معناه أو او حتى اي معنى بلام ظلام اقر لجاتي حتى كيدانا اسلم حتى تدخل الجنه كيدانا اسلم كي تدخل الجنه أما بقربة دستوه حتى تبينيشو سر فعلي مضارع إلى دانا حتى كمعناي غاية هذا كي دانا حتى كمعناي شي هذا التعليل السبب <تصفيق> <تصفيق> إلى غاية أقل جاتي حتى كي دانا أو أبوه أو, أو أقول شو سر اسم حتى مطلع الفجر هو خوي جاري حرفي جرن حتى يكن أقل شو سر فعلي مبارع. شو سر فعلي مبارع. لا يكون فيها كان خوي حرفي نصبه. تبي تعرف ما هدا كي في نصب لا يكون فيه كان فالملاي بس ليكن علينا حتى حتى لأصله لا أقرب معناه غاية هادوك حرفي كي جروية أنا كي مضمراها أي شكل أنا مضمرا كي شكل والثامن هشتمل أدوات نصب فاء السببية الواقعة في جواب نف أو طلب الجمله جملة تتحول الى النبي رشد وطلب ين طلب منها طلب طلب أجل طلب منها طلب منها طلب طلب منها طلب منها طلب منها طلب طلب أني كي مضمرة هي واجوبا أي شكل؟ أساليب طلب بأمر أبي، ها أمر نهي دعاء استفهام العرض التحضيض التمني الترجي هاشت الأمر النهي الدعاء الاستفهام العرض التحضيض، التمني، الترجي، أمهاشتاء، هرهاشتين فيوتي طلب، أجر أمهاشتاء لبيش شو بيشي، بيشي فعى السببية بون، بون منا، عجتنا لمن مني من البيت، سيكسي بقى أنت المكان، ليت الشبابة، ليت تمني أن، تمني، خزجاء ليت الشباب يقولون يا روح جنجي بغراته فاخبره فا او سببيه سببيه بما فعل المشيبو هواء لن تبدا بزانين سلسبيكه لن هوا هوا هوا هوا اذا فاء فاء سببيه اخبره سي اخبر فعليه مضارع منصوبا نكف اخبره فاخبره فاء سببيه ابي ان يشوا تماشاك بذن تشرو سوا سي لك 8 روش ما عدم 8 روشيك لا طلب عليه فاخبره فاخبره بنمونه تعلم العلم تعلم النحو إسأ أمرا تعلم في النحو فيرب ما طلب روش لقى سببي تعلم العلم يا النحو فينفع فينفعك فينفعك نري فينفعوك فينفعك فاي سبب النفع يكون بسبب التعلم نفع بشي استكراه فاي سبب بسبب التعلم قال لي فينفعك لابد شيء لابدو أمر رشده بونمنا علي. لا تضيع الوقت فتخسر كاد ما فوت فتخسر كذلك دو هاي زدد فاي سبب لأ فيشوا شيء النهي لا يقضى عليهم فيموتوا نك في يموتون لا يقض لجهنم هونيك خوية تعالى فرمان بدأ بمرن بمرن مردني شنية لا يقضى نفيكي نفي قضاء موتك خوية تعالى التقديلي موت بس لا ناك تاب بمرن تقدير موتك أمرن باش فيموت سيدك يموتوني فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة باشي منصوبه نأنهي نلنهي نإذنهي نكيهي هي جدا ثانيا فأي سببية لا يكون فيها كان خوي ناصبا لا يبصر يكان أنيكي مضمرة هي. يعني لا لا يقضى عليهم الموت لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فأن يموتوا فأن يموتوا يعني لا يقضى عليهم فالموت بويان لقيش فاكوتي روشوا و نفي كابو بكوتي فاي سببيا اجل لقيش يو نفي روشت انا كيمو مرا و جوبا هاي اجر نفي نبو بس لا هاشت اسلوبي طلبك يكي كان روشت هر انا كيمو مرا هاي و جوبا فاي سببيا كيمان بسكت بواوي شوباسكا واوي كتيبيت واقع في جواب الطلب يا واو المعي في جواب نف أو طلب بونمنا أليتي لا تنهى عن خلق لا تنهى عن خلق وتاتئ مثله قد غي صفات اخلاقك ماكا لخلقي فلام خد بيكي وتاتئ يعني نهي لشتك ماكا يعني نفي اشتك لخد ماكا خد بيكي جان لواوي معيش اجر اجر نفي روش يان هيكل اساليب طلب روش هر حكم حكمش يا الف الفاء بقولنا علي زورني سر لمبدا زورني واكرمك اتواني لي زورني فاكرمك وأكرمك واكرمك بو يان فينا في شي بيت يا يجب ان طلب زرني فرمانا يكون يكيك ان يكون وأكرمك ان يكون معي واقع في لك في الجواب والجزاء ان فعل لك منصوب يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان أو أقرب بمعناي إله وبمعناي إلا أقرب هاد أو أبيته شيء او أبيته حرف نصب عند الكوفيين وأبيته حرفي نصب بواسطة أن مضمرة وجوبا يعني او بزانا همو أو عربي نعصبني ين أداتي كتاني أن مضمرة وجبة جاري وهيا او حرف عطفه بول معلي تزوج هندا او اختها هو عطفة تزوج هندا او اختها فعل مضارع هرنيه هو عطفة عطفه بو التخير يا ابو اباحه كم كان خوازي بخوازه؟ هل يجب أن يكون خوازي في النيا؟ فلن يجب أن يكون خوازي بخوازي؟ لا يعني دو خوشك ويكو لا فلن يجب أن يكون أمانية فلن يكون فعلي مضارع ومعنى إلا يان إلا يتيابه أو أنك مضمره وجوبا هيا؟ هذا يجب أن بون من علي اقتل الكافره يا اقاتل الكافره يا اقاتل الكفار او يسلم اقاوت اقتل الكافره او يسلم يا اقتل الكفار او يسلم او لربما معنى الايا ever ana ila ila bu rae illash bucia bu ta'lila yani bonumna agut aqtul alkafira aw yuslima har chi ينقضي دفعة واحدة، ينقضي يعني روبدات، بيكجر أوشيا إلا معناه إلا. بيش бля, апсант. نع أوي بيش بيش аوي بيش пиш هاتشي لпиш аوكا апсант. аوي ка ле هيا هاتشي روبدات, дфга واحدة او بمعنى أو بمعناي إلايا بلان أقل كما كما روبدات كما كما روبدات أو بمعناي إلايا بلان هنا يضرب المذنبة لمذنة ومباربدة أو يتوب یعنی اول لداني لداني توان بر عصي فاسق بوی توپکت يک جاري ليداي بوئي كه چپ كه بو توپک تماشاي پيش او كه اگر اوش تي كه لپيش او رو دار بيگ جار رو دار او كو قتل كه اقتول الكافر او يسلم خالق يگر جر زلمه كج هر یک جاره، کشتن یک جاره تو، کشتن یک قاتل یک جاره. باید اویی کلپیش، او رویده. اگر به یک جار رویده، او معنای الله. اگر با کما کمر رویده، او معنای الله. کابو اویش، اویش سیدی اکنون. اگر با معنای الله بو، یا با معنای الله بو، او كاتا االين أو, او او اوى انيكي مضمري وجوبيتها ادواتي نصب امدايا او حرفي كاتا سرفيع مضارع أمدشتها تشوري ان اصلا بريتين لان لالن و وكي شون؟ لك <تتكلمات> <تسجيل> <layeredikal. اندي باندووره> يعني أبي بشنو سبنو كان، بون منا اقتل الكافره او يسلمه يسلم ما بعد ما بعد او او تحفثني ايه صلى الله عليه وسلم لكي شاهدوا يسلم الكافر او يقطع التياترو يقاتل صاروا نروحوا لنا اولين اكيد فندق حي بيني قلت له ما قبل لا ما قبل ولا اشتغل ولا وصلني شفتك انت داش او مشي معك ايه يا خشي اوه النمونقه اوه والامشي يعني هذا شويه بيش ما بعدها <تصفيق> دخول ما ما ما بعدها بخلاف ما بعدها يكون ما بعدها ينقضي شيء هذا شيء يدشي لا يكن مينا اريد لا القتل يكون دفعه واحده والاسلام يكون دفعه واحده اشهد ان لا اله الا الله تو لانه منيد وما لاستسهلن الصعب او ادرك المنى اللي عوي كزور قرسو قرانا استسهلن يعني كما كما كما, كما آساني ما قبل هايش دفع واحدني او ادرك المنا ين لو بيناودا أمر ين اقل ادرك المنا المنية يعني الامل شي فمن قادة الامال الا لصابري كابو عمله هو حمد دفع واحدة نين. ما قبل شهر أكله وما بعدش أكله لأنه هنا كان يعني وادي هذا بلى ما دام لا تحفظني وعلىت الظبط كان بما بعدها ينقضي شيئا فشيئا ودفعه واحده شيء دفع واحد ما أن, أن يكون ما بعدها ينقضي واحده كمزة رواج شموتو هرواج لم يشك مابو والله كوادود نمونا كان إيج هالي قيد بالله مجوتن باش إيجيش هالي قيد يعني عموماً دا أداتي نصب مان هيا شوارياً خواياً أداتي نفس نصب بنفسه والله مشاشركيتر أدواتي نصبن بواسطه تائر باشا موفرد مبارك الله فيكم وصلى الله على محمد